وذكرنا في المرة السابقة أن جمهور أهل العلم لا يذكرون للصلاة واجبات يقولون أنها أركان وسنن فقط وما فيش واجبات للصلاة ولكن الحنابلة وهذه المسألة من مفردات الحنابلة أن الصلاة لها واجبات فيقسمون الصلاة إلى أركان وواجبات وسنن وطريقة المختصرات دائما أنهم يذكرونها كل على حدة يذكرون الواجبات الأركان ثم الواجبات ثم السنن أما الشروح والمطولات فيذكرون الصفة الصلاة ويذكرون أمام كل صفة ما حكمها رقم هي أم واجب أم مستحب وعلشان كتاب مختصر فذكر طريقة المختصرات أنه هو بيشرحها تشريحا على حسب حكمه يقول وواجباتها ثمانية تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا ويجب للسهو عنها سجود السه فالفرق بينها وبين الأركان أن من نسى من نسي ركنا لم تصح صلاته إلا بالإتيان به أما من نسي واجبا أجزأ عنه سجود السه فالأركان أوكد من الواجبات وبيانها على اللحو التالي يبقى كده فرق بين الأركان والواجبات الركن لا لا تصح الصلاة إلا به النساه رجل وهو يصلي نسى الركوع الركوع ركن وبعدين سجد نقول له ارجع فأتي بالركوع ثم أتم صلاتك السجود ثم أتم صلاتك طيب لو قال لا أنا حسيبه وبعدين أسجد لسهو نقول له لا الركن لابد أن تأتي به ثم تسجد لسهو لنسيانك إياه عشان الترتيب بتاع هذه الأركان طيب في الواجب بقى واحد ترك واجبا نقول له لا ترجع إليه ولكن يسجد للسهو مثال رجل نسي التشاهد الأول في صلاة المغرب واستتم قائما ودخل خلاص في الفتحة وافتكر أنه نسى التشاهد الوسطاني ماذا يفعل؟ نقول له اكمل لأنك تركت واجب ولم تترك ركن وشرعت في الركن الآخر اللي هو القيام ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استتم قائما فلا يرجع طيب مثال آخر ولكن شبيه جدا بالمثال ده وفي فرق رجل نسي وقام نسي التشهد الأخير وقام إلى الخامسة وهو بقى في الخامسة افتكر أنه نسي التشهد الأخير يرجع ولا ما يرجعش يرجع لأنه هي كده ده هو كده عدت صلاة خلاص ندخل في الخمسة فلابد أن يرجع للتشاهد لأنه خلاص انتهت صلاته يبقى في فرق بين التشاهد الأول والتشاهد الأخير فيها ويسجد أيضا للسهو لأنه زاد في الصلاة وإن شاء الله كل ده سيأتي في سجود السهو ان شاء الله يقول أول, أول الواجبات عند الحنابلة جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام احنا قلنا تكبيرة الإحرام الركن نفكر نفتكر كده الاركان 3 في القيام و في الركوع و في السجود و في التشهد و مع الوحده طيب الثلاثه اللي في القيام القيام تكبيره الاحرام والفاتحه وفي الركوع الركوع الرفع من الرقوع القيام من الركوع الاعتدال السجود السجود والجلوس والرفع من السجود والجلوس بين السجدتين وبعدين التشاهد والتسليمة والجلوس للتشاهد والتسليمة التسليمة, التسليمة الأولى وبعدين اتنين في الآخر الترتيب والطمأنينة الترتيب والطمأنينة ده تشمل كل الأركان من أولها لآخرة طيب خلاف الأربعة عشر دول يا مستحب يا واجد أنا عشان أريحك كل مستحب إلا التشاهد الأول والجلوس للتشاهد الأول من الأول كده عشان نبقى نفهمين عشان لما نيجي نقرأ في الكتاب نبقى فهمين يبقى لما أقولك ما هي أركان الصلاة على الراجح تقولي أقصد واجبات الصلاة هتقولي كل اللي في الصلاة ما هيش واجبات كلها هي أركان يا مستحبات معادة التشاهد الوسطاني طب التشاهد الوسطاني ليه يقول لي أن هو واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه فلما تركه سجد للسهو وقعدة بتقول أن سجود السهو يكون للإيه؟ للواجب ما يبقاش في المستحب لأن لو واحد طرك مستحب وسجد في السهو لا كل الناس هتسجد للسهو لأن لا يخلو الإنسان يترك ذكر أو يترك شيء مستحب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه سجد سجود سهو للمستحب يبقى التشاهد الأخير ده كده التشاهد الأول واجب عشان كده احنا قلنا أن اللي حيطرك التشاهد الأول ويشرع في القيام يعني استتم قائماً لا يرجع إلى التشهد الأول لأنه ترك واجب لم يترك ركناً ولم يترك مستحباً طيب جميع التكبيرات هو بيقول هنا بقى تكبيرة تانية اللي هي تكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وتكبيرة الانتقال كلها بسموها تكبيرات الانتقال انتقال يعني من حركة إلى حركة وهو ما يسمى بتكبيرة الانتقال يبقى في عندنا تكبرتين في الصلاة تكبيرة إحرام وتكبيرة انتقال لقول ابن مسعود رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفض في كل رفع وخفض وقيام وقعود فقد واضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن مات وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي طبعا الاستدلال ده لا يدل على وجوب لأن كون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يبقى كده يبقى الصلاه كلها واجبه النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض كيف افرق بين الواجب والمستحاب ما كل النبي صلى الله عليه وسلم عمله يبقى لما يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا يدل على الوجوب يبقى انا بقول له ابتداءا انت بتقول ان ما فيش مستحبات في الصلاه لان النبي صلى الله عليه وسلم انا هجيب المستحبات منين مش من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لا احنا هنعمل قاعده ان كل كل الصلاه يا واجبات يا اركان إلا ما دل الدليل على انه مستحاب هلقول له خلاص حديث المسيء صلاته ده قعدة. رجل دخل الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال آعد. قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذه الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جئي معلمه الصلاة كيف يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم علمه الواجبات فقط. ولم يعلمه السنن ولا أشياء إلا أشياء نادرة أدلة أخرى على أنها من المستحبات. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها تكبيرات الانتقال. ذكر كبر ثم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن أو اقرأ الفاتح فكبر يعني تكبيرة اللي الأولى اللي هي تكبيرة الإحرام ولم يذكر تكبيرة الانتقال فالفقاء قالوا جمهور أهل العلم قالوا أن في هذه الحالة يكون تكبيرات الانتقال مستحبه لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ده معلم يعلمه فده لابد أن يساعده كل شيء الشيء التاني قول سمع الله لمن حمده وده ايضا هنا بيقول من الوجبات ولكنها ايضا من المستحبات للإمام والمنفرد للإمام والمنفرد بقى واحد مين المأموم, المأموم. طب المأموم مش هيقول سمع الله لمن حمده اه مش هيقول هيقول ربنا ولك الحمد على طوب لأن ابن الله قال اذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقوله ربنا ولك الحمد يبقى المأموم ما بيقولش سمع الله لمن حمده المأموم بيقول ربنا ولك الحمد ويكفيها انه يسمع قول الامام سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد لحديث ابو غريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه, صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد يعني وهو بيرفع صلبه يقول سمع الله لمن حمده حين يقوم يقول ربنا ولك الحمد يبدأ ذكر في موضع الرفع من الركوع وربنا ولك الحمد ذكر في موضع القيام آه في خلاف طبعا سمع الله ومن حمده ما بيقول هنا من الواجبات خدت بالك قول المأموم في أخلاف الشفعية يقول إن المأموم هيقول أيضا سمع الله من حمده ولكن نحن نقول حتى نبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله من حمده فقوله ربنا ولك الحمد فمعنى كده أن الإمام يختلف عن المأموم فيها وهذا قول الحنابلة وغيره التالث قول ربنا ولك الحمد ده هنا برضو وضح من الواجبات ولكنها من المستحبات للمأموم فقط أما الإمام المنفرد فيسن لهما الجمع بينهما سمع الله من حمده وربنا ولك الحمد لحديث أبي هريرة المتقدم ولحديث أبي موسى وإذا قال سمع الله لمن حمده فقوله ربنا ولك الحمد أيضا هي من المستحبات وفي ذكر هو هنا ما ذكروش ذكر زيادة عن هذا الذكر أيضا يستحب ذكره اللي هو ملأ السماء وملأ الأرض وملأ ما بينهما ما وملأ ما بينهما من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الذكر بعد الرفع من الركوع وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع مرة يبقى الحنبلة بيقول المرة الوحدة واجبة ما زاد على المرة مستحب والراجح أن كله مستحب لأنه ما فيش دليل على الوجوب وسبحان ربي الأعلى مره في السجود لقول حذيفة في حديثي كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وده ذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أذكر أكثر من ذلك فلماذا قصصتم ده بالذات بالوجوب دون غيره هو في, في الحقيقة وفي دليل آخر عند الحنبلة أقوى من ده بس ضعيف حديث لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم ف ده أمر يقصد الوجوب ولكن هذا الحديث ضعيف فإذن هو هنا قلب الوجوب وذكر حديث لا يدل على ما قاله وتسن الزيادة في التسبيح في السجود والركوع إلى ثلاث يبقى البقي مستحب ولكن الراجح أن التسبيح كله مستحب قول ربك ما يتعمدش ترك التسبيح لا يتعمد ترك التسبيح لان فيها خلاف انما لو ترك التسبيح خالص سجوده صحيح انما اه يحسب. ما لحقش يعني الوقت ما كفوش ولا هو تركه لا ما لحقش يبقى كده ما, ما دركش الركوع ادراك الركوع اقل له قلنا يسبح تسبيح دي أقل لل... يعني عند الحنبلة أقل الواجب وعند الجمهور أن يسكن سكنة بسيطة بس السكون برضو ل... على أقل خالص أنه يقول ذكر س... سبحانه ربي العظيم آه. وقول رب اغفر لي بين السجدتين أيضا هنا وضحى تبع الواجبات ولكن هي أيضا مستحب رب اغفر لي من المستحبات بين السجدتين لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي أيضا فعليه نبي الله عليه وسلم يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب السابع التشهد الأول ده بقى أول واجب من الواجبات بتاعتنا التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا إيه يعني إيه على غير من قام إمامه سهوا هحكي لك أنا إيه المسألة دي تخيلها يعني. إحنا بنصلي الجماعة والإمام بتاعنا بيصلي المغرب فجه في التشهد الأول تركوا ناسيا واستتم قائما يرجع ما يرجعش طب المأموم اللي وراه ما هو بقى لناسي وجلس للتشاهد فعلا بس الإمام بتاعه ما جلس هيعمل إيه؟ يسقط من عليه هو هنا بيقولك التشاهد الأول واجب بس على واجب على الناس كلها معدى واحد بس اللي هو غير من قام إمامه سهوا يبقى كده سقط من عليه لإني انما جعل الإمام ليؤتم به والإمام بتاعه أسقط سهوا تشاهد الأول وهو واجب فسقط من عليه فسقط على المأمون وديت من فضل الجماعة. إن الجماعة لما الإمام بيخطأ بيبقى خطأ ومجبور عنده كله. ولما يسجد لسه والناس كلها تسجد لسه معاه. ولو المأموم أخطأ ما يسجدش لسه وصلاته كاملة. يعني فرضنا أنك انت نسيت التشاهد الأول في الجماعة وانت مأموم. الفقاة يقول لا تسجد لسه وصلاتك كاملة بجبر الجماعة. الجماعة كلها جبرت صلاتك. فده من فضل الجماعة. صلاة الجماعة يعني. فإنه لا يجب عليه لوجوب متابعته يجب على المأموم متابعة الإمام فعشان كده سقط اللي سقط من على الامام سقط من على المأموم آه. طب فرضنا المأموم الإمام أخطأ في ركن زي مثلا سجد قبل ما يركع هل برضو تسقط من على المأموم لا الواجبات بس لأن الواجبات تسقط سهوا إنما الأركان لا تسقط سهوا لأ يجب على المأموم في هذه الحالة أن يقف مكانه ويسبح يسبح للإمام عشان الإمام يرجع تاني يأتي بالركوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول ولم يعد, لم يعد إليه وجبره بسجود السهو الصحابة سبحوا للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاته وسجد لسه والتشهد الأول هو يعني هو, هو معناه إن هو ما هو يعني الألفاظه التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التشاهد ده بنسميه تشاهد ابن مسعود. ده متفق عليه بين الأئمة، يعني أئمة الحديث، وهو أصح حديث ورد في التشاهد. فالعلماء يقولون أن ده أفضل الصيغ. في صيغ تانية مختلف فيها، ولكن دي أفضل الصيغ. الثامن، احنا قلنا التشاهد يبقى الجلوس للتشاهد على طول. زي ما احنا قلنا التشاهد الـ الـ الـ الـ الأخير ركن، يبقى الجلوس للتشاهد الأخير ركن. يعني ما يفعش يقول التشاهد هو واقف، لازم يقوله هو قاعد، يبقى داره كنين في بعض، التشاهد وهو قاعد، فكذلك برضو التشاهد هو جالس، طب رجل معذور عن الجلوس، يعني أحيانا بيبقى واحد بقى بيجي له الرباط صليدي، والطبيب يقول له ما ينفعه هو أصلا صعبا عليه إن هو يجلس، يعني كده سقط من عليه الجلوس، فيجلس أي جلسة يستريح فيها. الجلوس له أي التشاهد الأول لحديث ابن مسعود مرفوعا، إذا قعدتم في كل راكعتين، قعدتم، يبقى قعد هنا، من الواجبات القعود اللي هو الجلوس هو فيه فرق لغة بين القعود والجلوس ولكن في الفقه يعني أو في بعض الأشياء ما بيختلفوش فيها أوي فقولوا التحيات لله ولحديث رفاع بن رافع فإذا جلست في وسط الصلاة اللي هي جلست في وسط الصلاة اللي هي التشهد الأوسط يسموه الأول أو التشهد الأوسط يسموه أسماء عديدة يعني. فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد افتراش الفخذ اليسرى الجلسة المعروفة في التشهد يعني هي أكيد كلكم عارفينها بيوم جاي قاعد على رجله الشمال وموقف رجله اليمين كده هي عايزة صورة بس مش... المسألة السادسة معروفة الافتراش في جلسات في الصلاة في جلسة اسمها الافتراش اللي هي الصورة اللي احنا قلناها دي اللي هي بتاعة التشهد الأولين وفي جلسة اسمها التورك بالكاف في يا في فيه فرق بين التورك والتورق الكاف والقاف التورك ده اللي هو في جلسة الصلاة إنما التورق مسألة في البيوع اسمها التورق واحد بيحرق حاجة اسمها حرق. يشتري حاجة بالتقسيط ومجاب بيقى حكاش عشان يبقى معه فلوس الفقاء, الفقاء بيسموا الصورة ده اسمها تورق التورق من الورق يعني يعني جاب ورق من الهوى راح يشتري عربية بالتقسيط وراح بقى حكاش بقى معه فلوس بقى غني بعد كده يهرب بقى وهم بيعملوا كده <تصفيق> عشان كده البنوك فلست نعم هو فيها خلاف و... يعني الأفضل أنك تتم للآخر إن لم تتم يعني تشهد الأول زي ما هو قاله هنا لغاية الت... الشهادتين ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أنت مخير من ذلك وذلك الأمر فيه واسع الاولى ايه اه لولا تقولوا كله وان ما قلتوش كله مش ااا المساله خلاص التورق هنقولها ان شاء الله بعد كده وفي جلسه اسمها الايقاع برده صوره صعب ان انا لكم عايزه واحد يعملها ان شاء الله لما نيجي في السنن هخلي حد يعملها السلام عليك أيها النبي. عليك بصغة المخاطر. في سنانها وهي نوعان. المأموم لو سهى عن ركن. لا تصح صلاة المأموم. لازم يأتي بهذا الركن. وبعدين يتم صلاته. وليس لازم يسجد للسهو. لأن سجود السهو ليس على المأموم سجود السهو. وهي نوعان سنن أفعال وسنن أقوال يبقى السنن نوعين سنن أفعال هيئة وسنن أقوال أذكار يعني طيب هو بدأ بسنن الأفعال كرفع اليدين دي من السنن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام هذه كده أول حاجة ترفع فيها دي وفي وعند الركوع دي تاني حاجة وعند الرفع من الركوع حاجة. في حاجة ربعة هو ما ذكرهاش عند القيام من التشهد الأول خلاص دي آه في رقعة التالتة عند القيام من التشهد الأول دي وردت حديث عن ابن عمر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قام من التشهد الأول رفع يديه يبقى رفع الإيدين في أربعة مواضع في أول موضع في تكبيرة الإحرام وبعدين وهو بيركع وبعدين يرفع وهو رفع من الركوع سمع الله لمن حمده وهو في التشاهد الأول بعدما يخلصه يرفع طب هل يرفع في السجود والرفع من السجود؟ لا جمهور أهل العلم يقول لا يرفع إلا ابن حزم هو الذي قال يرفع واستدل بدليل ضعيف استدل بدليل ضعيف ضعفه أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع عديه حين يقوم من السجود وحين يسجد ده ضعيف ولكن الصحيح هو في البخاري في أربع مواضع الركع احنا قلنا بعد التشاهد الأول لما يستقيم قائمة لما ستم قائمة الرفع يرفع يديه ورد في الأدلة إلى منطقتين يرفع يديه حذوة من كبيه يرفع يديه الأول وهي بطون الأصابع إلى القبلة كده إلى, إلى القبلة مش كده وبعدين يجعل آآ آآ ظهر يديه حذوى من كبيه بهذه الص الص الص الصورة وفي رواية أخرى وردت أنه إلى شحوم إلى شحوم أذني الشحمة الأذن إلى شحوم أذني أو فروع أذني فالامر يسير يعني انت لو حسبتها تلاقيها ايه سنتيات مش مش مش كبيرة ولكن الفقاء بعض الفقهاء جمع بينهم أن يجعل مؤخ... آخر اخر ايده ديت قدام الايه الكتف فيجي بقى اطراف الاصابع إلى الايه الى الاذن لان اليد ديت يا بتك... بنفس المسافه ما بين الكتف وشحمه الاذن فجمع بينهم انما ده ورد وده ورد ودي صيغه الرفع مضمومة الأصابع بصغة الرفع أيضا مضمومة الأصابع ما يرفعش هي منشورة كما يقول الشفعي الشفعية بيقول كده منشورة بس حديث النشر ده ضعيف إنما هي مضمومة الأصابع فرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرافع منه وحطهما عقب ذلك حطهما عقب ذلك يعني يرفع ويحط أما بعد التشاهد الأول لأن مالك بن الحويرث كان إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صنع ذلك صلى الله عليه وسلم احنا قلنا في حديث في البخاري يدل ابن عمر يدل على أن الرفع بعد التشهد الأول من المستحبات إنما الحنبلة ده هو صار على كلام الحنبلة الحنبلة في ثلاث مواضع فقط ولكن الراجح نافع أربع مواضع ووضع اليمين على الشمال وجعلوهما على صدره حال القيام اليمين على الشمال دي صفة الفقهاء ذكروا فيها كذا صيغة وردت في الأدلة في الأحاديث هو أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على الرزغ والساعد كما في البخاري الرزغ والساعد يضع بطن كفه على الرزغ الرزغ اللي هو العظمة التي تفصل بين الكتف اليد الذراع واليد والكتف والذراع فيضع يده باطن اليد اليمنى على الرزغ وطبعا بقيت صوابعه على الساعد هكذا طيب في وراء الثانيه ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبض على يده اليسرى قبض كده يتضع صيغه الوضع صفة الوضع او القبض تغبض الوضع او القبض هتلاقي كل الادله دي مذكوره في كتاب الشيخ الالباني رحمه الله صفة صلاه النبي صلى الله عليه وسلم طيب كل ده على الصدر الصدر الحنفية والحنبلة قالوا تحت الصرة يحط الاثنين دول تحت الصرة واستدلوا بدليل علي بن أبي طالب أن من السنة وضع اليدان تحت الصرة ده حديث ضعيف الجمهور بيقولوا تحت الصدر وفوق الصرة الجمهور الشفعية وجمهور أهل العلم كما نقل الإمام النووي إنها تبقى تحت الصدر وفوق الصرة وحملوا حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على صدره يعني في تحت الصدر يعني الصدر واسع الصدر أنت عندك من أول هنا إلى, إلى أسفل المعدة كمان لأن الصدر فيه جزء خلفه من الصدر فقالوا أن هذا كله يستوعب الصدر ولكن الحديث يقول على الصدر والأمر فيه واسع كما قال ابن عبد البر أنت ضع على صدرك بس ما تأتيبش كده يعني في الصلاة يعني بعض العلماء يقول صلي ربك وانحر حطي إيه هنا على النحر. كده. ولكن وضع يعني شوف أنت كتفك قد إيه اللي هو العدد بتاعك قد إيه وحطه على مستوى العدد بحيث أنك أنت يعني الصلاة فيها سهولة وسلاسة ما بقاش فيها نوع من التش... التشديد يعني. والعلماء يقولوا ما الحكمة في وضع اليد على الصدر منهم من قال التذلل لأن دي صفة متذلل بين يدي عزيز أن الله عز وجل عزيز وأنت متذلل أمامه وبعض أهل العلم قال إنك أنت بتحط إيدك على قلبك في الصلاة ده صفة الخائف ودي صفة فيها خشوع لما أنت تحط إيدك على قلبك ده النتيجة طلعت بتخاف فصفة الخائف الذليل وضعي اليد على القلب وقالوا إن القلب مبعث الإيمان في الإنسان فحري أن يضع يده على قلبه لأن الصلاة الربنا سمها إيمان وبعض أهل العلم قال عشان يحافظ على النية، لأن النية في قلبه هو عايز يحافظ على النية في حط يده عليها عشان ما تهربش. كل هذه مناسبات يعني الوضع الصدر وأقربهم مناسبة هو أن هذه صفة ذليل، إنك إنت بتبقى ذليل أمام الله عز وجل، والقيام من أشرف مواضع الصلاة القيام لأن في قرآن، والسجود لأنها صفة تذلل، فقيام فيه صفة تذلل أن تضع يدك على صدرك، ولكن الأمر فيها واسع أن تضع فوق، إنما تحت الصورة ضعيف، أنت بقى عندك مساحة واسعة تضع فيها يدك بأريحية وسلاسة ودون الأمر فيها واسع يعني الأولى تضعهم على حسب كتفك ما يجيب على حسب, حسب العضد ما يجيب يعني ده كل ده صدر وهنا صدر ولكن الشفعية وجمهور أهل العلم يقول تحت الصدر وفوق الصرة يعني هو هذه هي المنطقة ولكن الأمر فيها واسع والأدلة فيها تحتمل يعني أولاد فيها تحتمل ونظره في موضع سجوده يستحب وهو قائم أن ينظر في موضع السجود طيب إذا التفت النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه خلسه يختلسها الشيطان من صلاة العبد يبقى واقف يلتفت واحد يصلي يلتفت بوجهه يلتفت بعناه واقف يبص على الناس رايحة جاية ويتفرق هذا صفة غير خاشعة واحد تاني يلتفت براسه كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في شعب أبي طالب كان بعث حارسا بالفرص يحرص وكان يلتفت إليه صلى الله عليه وسلم فالعلماء قالوا الالتفات يجوز في الصلاة من أجل الحاجة يعني أنت واقف تصلي كده وحسنت أن حد يسرق شب شبك حتسيب الصلاة وتجري وراءها لا هو يجوز لك أنك تلتفت الالتفات الالتفات ترك مستحب وليس يبطل الصلاة ونظره في موضع سجوده وتفريقته بين قدميه قائما ما يلزأش القدمين في بعض كأنه وقف يعني لزق في بعضه كذا لا يفرج حتى العلماء قالوا مقدار التفريج بمقدار الكتفين. ليه؟ عشان لو واحد واقف جنبه يلاقي رجليه التسقط في بعضها. لأن الكتف في الكتف والقدم في القدم. لو القدم أصاد الكتف حيلتسق المصليين بعضهم ببعض. وقبض ركبتيه بيديه مفرجتين الأصابع في الركوع وهو راكع الأصابع يقبض الركبة متجهة نحو القبلة مفرجتين الأصابع في الركوع يعني اعتبر أن دي الركبة يضع يده هكذا وهي متجهة نحو القبلة ومد ظهره فيه في الركوع يمد ظهره مستقيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهصر ظهره الهصر تعرف لك هذا أسد هصور هصور يعني ظهره مستقيم يدل على القوة مش مأتب كده هو راكع تجي أنه يعني تحس أنه مريض وهو راكع لا كان يركع بقوة تحس أنه فيه قوة في الركوع كده ومد ظهره وجعل رأسه حياله رأسه حيال الظهر يعني في نفس مستوى الظهر يعني العمود الفقري كله مستوى واحد انت تعرف فيه سبع فقرات هنا ده طلع على الرقبة السبع فقرات دولت ماشيه مع بقيه العمود الفقري تبقى خط مستقيم كده يعتبر ان دي الرقبه ما تبقاش نازله كده ولا طالعه فوق كده يبقى كلها مستوى واحد راسه بحيث انها تبقى خط مستقيم طيب هل يقبض يديه على صدره بعد الركوع ساعات احنا بنشوف ان هو ساجد او هو قائم يركع وبعدين يقول الله والحمد له يده على صدره دي العلماء اختلفوا فيها ولكن جمهور أهل العلم على أنه يرسل يعني يقول سمع الله من حمده ويرسلهما إنما ما وردش دليل مخصوص في هذه المسألة إنما كلها استنباط من حديث أبي حميد الساعدي في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول فقال سمع الله لمن حمده حتى رجع كل عظم إلى موضعه هي بقى الخلاف كله في الهاء بتاعت موضعه الهاء موضعه يعني موضع اصل الخلقه اللي هو موضعي اللي هو خلقه الانسان المستقيمه الواقفه اما موضعه قبل السجود قبل الركوع موضعه قبل الركوع كان على الصدر دي بقى اللي حصل فيها خلاف بين اهل العلم ومفيش ادله اخرى ترجح احدهما مفيش ادله ترجح يا ديت ولكن جمهور اهل العلم على انه يرسل والامر فيها اوسع من من ذلك يعني الامر فيه واسع قبض او ارسل الدليل مع ده ودليل مع ده يعني الامر فيها واسع وليس من الأمور التي يتشدد فيها في الصلاة طب سنن الأقوال كله في جميع الأحوال ينظر موضع سجوده إلا في التشاهد الأخير ينظر إلى حجره إلى حجره أو الأصبح أما سنن الأقوال خالف السنة من خالف الحجد يبقى خالف سنة صنعته صحيحة ولكنه ترك مستحب لا ده الحديث ده مش في هنا من نظر من رفع رأسه إلى السماء لا ده حاجة تانية. مش في الركوع وأما سنن الأقوال الأذكار يعني كدعاء الاستفتاح قبل دعاء الاستفتاح ايه؟ التكبير والاستعاذة والبسملة والتكبير والا وبعدين دعاء الاستفتاح وبعدين الاستعاذة والبسملة دعاء الاستفتاح بعد التكبير فالتكبير واجب ورفع اليدين في التكبير مستحب. والدعاء الاستفتاح بقى اللي هو سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ده دعاء من أداية الاستفتاح. وجب الله أكبر الله أكبر من ضمن السنن الأفعال التي لم يذكرها هنا جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة واستحب كانت استراها ما بعد الركعة الأولى وقبل القيام إلى الركعة الثانية ولا يكون فيها ذكر مفاج ذكر خلاص. أما سنن الأقوال كدعاء الاستفتاح والبسملة احنا قلنا البسملة ايه؟ من الأركان لأنها من الفاتح والتعوذ قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل الفاتحة ده من المستحبات أيضا وإذا قول الجمهور وبعض أهل العلم نقل فيها الإجماع على أنها مستحبة وقول آمين في الفاتحة والزيادة على قراءة الفاتحة ليصور بعد الفاتحة أيضا من المستحبات والزيادة على تسبيح الركوع والسجود وإحنا قلنا التسبيح كله من المستحبات والدعاء بعد التشهد قبل السلام بعد التشهد الاخير وقبل السلام يتعوذ من أربع تعاوذ ذا مستحب هو بدأ في مبطلات الصلاة بس أنا كنت عايز أن إحنا نعمل بس صفة الصلاة ولو حتى سريعا كده قبل ما ندخل مبطلات الصلاة أنا حاولها كده سريعا إذا قام إلى الصلاة يستقبل القبلة وينوي طبعا دي كل دي شروط وبعدين يبدأ يرفع يديه حذوى من كبيه مستقبل ببطون الأصابع القبلة كده ويقول الله اكبر طيب يقول الله أكبر مع الرفح ولا قبل الرفح ولا بعد الرفح الإمام ابن حجر في الفاتح الباري ذكر فيها وردت أنه يتسع التلاتة ممكن تقول الله أكبر وترفع أو تقول الله أكبر وانت رافع وانت الأفضل أو ترفع وانت تقول الله أكبر والإمام ممكن يتخير على حسب حال المأمومين لأن لو الحركة كانت الله أكبر قبل الحركة ممكن يصبقه للمأموم فيتحرك الأول وإن الله أكبر يقول الله أكبر يرفع يديه وبطون الأصابع نحو القبلة مستقبل بهم القبلة يرفعهم حذوة من كبيه أو حذوة فروع الأذنين نحن قلنا الأمر فيها يسير يعني حاجات بسيطة يعني وورد بها الأدل وبعدين بعد ما يقول الله أكبر يضع يده اليمنى على الرسغ والساعد أو يقبض ويضعهم على صدره الموضع الصدر احنا قلنا فيها خلاف من أهل العلم والأمر فيها واسع يعني. وبعد ما يضع على صدره يبدأ ويقول بدعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك في أدلة في أدعية أخرى ولكن احفظ أيصرهما في الصلاة وبعدين تستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وبعدين تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والفتحة. وبعد الفتحة تقرأ صورة قصيرة أو صورة ما أردت بعد الفتحة. ما, ما يسر معك من القرآن كما قال للمسيق في صراطيه. وبعدين بما ينتهي من هذه الصورة يرفع يديه حذو من كبيه كالرفع الأول ويقول الله أكبر ويركع ويركع مستوي الظهر يهصر ظهره مستوي ورأسه حيال ظهره وقابضا بيديه ركبتيه وجاعلا أصابعه نحو القبلة مفرقة, مفرقة نحو القبلة ماشي. ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاثا ثم يقوم يقول سمع الله لمن حمده أثناء القيام وإذا استتم قائما رفع يديه وقال ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد كما ورد بالأدلة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ورد بالأدلة أو ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد إلى نهاية الحديث وبعد ذلك يبقى كده كبر وهو راكع رفع يديه وقال سمع الله من الحمد ورفع يديه ثم يسجد دون رفع لليدي في أثناء السجود ينزل على يديه ولا ينزل على ركبتيه لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبرك أحدكم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كبروك البعير خلاص وفي قلب في الحديث وبعض أهل العلم تكلموا في هذا الحديث إنما بروك البعير يكون على الركبتين الأول الإنسان ينزل على يديه وركبته بعدين وبعدين يزجد على الأرض جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا ثم يقول الله أكبر ويجلس مفترشا خلاص الافتراش صفة الافتراش معروفة كلكم عارفينها ولا؟ خلاص على المكتب طب خليك في حاجة مهمة شوي فيجلس جلسة الافتراش ويضع يديه مبسوطتين على فخذيه او على ركبتيه دي أوديت يعني بس الركبتين أفضل ويقول ربي اغفر لي رب اغفر لي وبعدين يسجد سجدة ثانية كالأولى ثم بعد ما ينتهي من, من السجدة الثانية يقوم يجلس جلسة الاستراحة دي مستحبة وبعدين يقوم إلى الايه؟ الركعة الثانية يفعلها كالأولى تماما وفي التشاهد الأول بعد ركعة في حاجة لا يجلس جلسة الاستراحة الأول بعدين يقول الله أكبر ويقوم ربنا ولك الحمد، ما وردتش والشكر خالص. بعض الناس يقولوا ربنا ولك الحمد والشكر. لا الشكر لم ترد في أي نص من أدلة. يقول ربنا ولك الحمد فقط. ده اللي ورد به الأدلة. طيب، في الركعة الثانية يفعلها كالأولى. والتشهد الأول يجلس مفترشاً. يوأ دي أول نوع من أنواع الافتراش. في جلسة الافتراش. في نوع تاني اسمه الإقعاء. دي وردت بها السنة عن ابن عباس أن كان أنه كان يجلس في الإقعاء ما بين السجدتين الإقعاء بقى اللي هو إيه؟ إنه هو يقعد على كعبه عارفين الجلسة دي؟ كأنه واحد حيقوم كده جلس على الكعب كعبه لاثنين جلسة معروفة دي اسمها الإقعاء أو يفرش رجله ويقعد على كعبه برضه يعني يقعد على كعبه ورجليه عاملة كده؟ يا رجليه عاملة كده خلاص؟ ده بيسموها إيه؟ الإقعاء في نوع تاني بقى اسم الإقعاء عقبة الشيطان. إقعاء منهي عنه في الصلاة. ان واحد يقعد وحاطت إيديه وراء ظهره وفارد رجله وعملها كده إيه زي لعبته الكورة. ده منهي عنها داخل الصلاة. مش خارج الصلاة. يعني يجلس في التشاهدة ذي الجلسة. يبقى قاعد كده. عرفها قاعد كده يا شيخ. لا ترفع رجليك. لا ارفع رجليك على. لا ارفعها كده بقى. أيوة. لا مش الفحها فوق يعني تنصبها رجليك تبقى انت عارف لعبت الكرة ما استنوا البلانتيات <تصفيق> ايوة زي الاخ ده كده ايوة يبقى قاعد مستريح بظهره ايده ورى ظهره ونصب رجلي اتنين يعني مريح فيهم كده خلاص زي ايه ايوة بنفس الطريقة كده. دي بيسموها عقبة الشيطان. دي منهي عنها في الصلاة. طبعا كل, كل المستغرب إزاي يقعد كده في الصلاة؟ مثلاً الإمام يطول مثلا أنه هو إيه؟ يستريح شوي. هي دي منهي عنها. طبعا والله الحمد محدش بيقعدها مستنكرة. بس آه دي منهي عنها في الصلاة. يبقى احنا كده خدنا الافتراش عقبة الشيطان اللي هو الإقعاء المكروه وفي الإقعاء المستحب وفيه بقى التورك التورك أن يجلس كالافتراش بالضبط بس يجعل رجليه اليسرى تحت رجليه اليمنى من نحيا دي فيعملها كده زي الأخ اللي قاعد خلاص؟ هي عايزة صورة لو فيه صورة أبنانك ده نوع منها وساعات جام دخل رجله ما بين الورك ده نوع تاني يدخل رجله ما بين ويركه ده نوع تاني صعبة شوية بس دا بيسموه التورك، التورك ده بيبقى في التشهد الأخير الثاني فقط، الثاني يعني في المغرب، وفي العشة، وفي الظهر، وفي العصر، والصبح لا، يعني التشهد الأول ما يبقاش فيه، التشهد الأول والأخير في الركعة الثنائية ما يبقاش فيه، التشهد الثاني لأن حديث أبي حمايد الساعدي ذكر التورك في, الايه؟ في التشهد في الركعة الربعية في الأخير، طيب في التشاهد كده خلص الركعتين حيتشهد بقى يجلس متشاهدا يا إما بقى مفترش ويقبض قبضة بيسموها الثلاثة وخمسين الثلاثة والخمسين قبضة دي عبارة عن إيه؟ يقبض هي لها ثلاث صفات يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام والوسطى ويشير بالسبابة يبقى دي بيسموها إيه؟ الثلاثة يبقى بيقبض لاثنين دولات ويحلق, ويحلق بالوسطى والإبهام ويشير اسمها الثلاثة ليه؟ لا ما تقولتش بها تقول دي خمسة ودي ثلاثة ده هما كان العرب بيعدوا على إيد واحدة مية عشرة عشرين كده فهي دي الثلاثة وخمسين لما واحد يعمل واحد كده يبقى دي الثلاثة خلاص؟ عدت الثلاثة وخمسين العرب بيقدروا يعدوا مليون على إيد الاثنين كل واحدة بإيه؟ بحركة يعني واحدة للأحد وسبعين للعشرات هي مذكورة في صفة في سبل السلام صفة كاملة للعرب كانوا بيعملوها يعني اسمها عقد بيعقد العد فكانت دي اسمها عقدة الثلاثة وخمسين بيعقد الثلاثة وخمسين يعني بيعملها كده في صفة تانية أنه هو يبسط يبسط الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام كده ماشي دي برضو صفة أخرى وفي صفة ثالثة أنه يقبض الكل يقبض كل أصابعه ويشير بالسباب تدت صفات دولت وردت فيهم الأدلة والحنابلة عندهم التلات صفات وكلهم الثلاثة وخمسين وبعض أهل العلم قالت في واحدة منهم خمسين مش تدها خمسين الخمسين اللي هي لا, يح... لا. إنما بسط الأصابع كلها جده زي الناس ما بتعمل افتراش اليد كده الدليل فيها ما وردش لا أنا مش عارف دي في واحد يوم جاي آه مربع كده لا دي ما وردتش اللي وردت كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على الرزغ والساعد الرزغ اللي هو ده الكوع الكوع اللي هو ده ماشي إنما ده اسمه مرفق احنا مسميه كوع إنما ده كوع الكفع الكفه برضو مش عارف معرف لاش دليل طيب السلام يلتفت يمينا ويقول السلام عليكم ورحمة الله ويصارا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان أراد أن يزيد في اليمين وبركاته ماشي ورد بها الأدلة ان هو كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اليمين دون اليسار هذه صفة الصلاة وأنا أحيل, أحيل الأخوة إلى كتاب صفط صلاة النبي للشيخ الألباني الكتاب مختصر صفط صلاة النبي الكتاب ده كتاب كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أنه يصلي فيها كل احكام صفة الصلاة وفي دلوقتي أظن فيه بسترات مكتوبة فيها صفة الصلاة بالرسم يعني ممكن تتعلم للأطفال تحريك ورد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بها ويحركها في الدعاء التحريك في التشاهد كله أو من أول وآخره التحريك ده عند الأيما الأربعة فيه كلام كتير خالص بعض الأئمة الأربعة يقولوا يحرك عند قول لا إله إلا الله فوق وتحت وبعض الفقهاء يقولوا لا يمين وشمال وبعض الفقهاء قالوا دواير فعلا ولكن كل دلم يريد بها دليل الدليل أن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يشير بها يشير بالسبابة ويحركها إذا دعا التحريك هكذا يعني وهو يشير إلى القبنة في السجود بيضع يده حذوة من كبيه كأنه بيرفحهم. يقول الله أكبر يضع يديه حذوة من كبيه وهو ساجد. ما بين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه بين كفيه. خدت بالك الوجه بين الكفين. وهو قائم خلاص وهو قائم يرفع رجبتيه الأول وبعدين يديه. يعني يعتمد على يديه في القيام. وده بيسموها قيام العاجن. كان النبي صلى في الصلاة والعجن مش معناها القبض باليد كده العجن معناها قيام العاجز كأنه عاجز يحمل على يديه أثناء القيام يعني يقوم على راحته ولا يقوم على قبضتاه في بعض الناس بتقوم على القبضة الشيخ القلبان يفسر هذا العجن بهذه الصفة إنما الصفة على الراحة في السجود يعتمد على جبهته لا ابن القيم هو اللي قال هذه الإشارة ولكن الواضح من الأدلة ان كانت الإشارة في التشاهد الأخير والتشاهد الأول فقط احنا كده ننتهي من صفة الصلاة وإن شاء الله المرة الجاية لا أعرف